الحمد لله, الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد وعلى بذاته وقدرته وقهره وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور من عزم أو ترديد الملك ملكه والخلق خلقه احكم ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون احمده واشكره أن جعلنا من أمة سيد الأنبياء ومرسلين وأستفره وأشهد أن لا إله إلا الله المنتقم ممن تسبب في إضرار المسلمين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أصيكم ونفسي أول بيطق الله تعالى وطاعته أيها الناس العجاب من أناس يلبسون للناس جلود الضن من لين الإقوال يزعمون أنهم تمسكون بالكتاب والسنة ويتورعون من قيل وقال يحسبهم الجاهل لسرهم وأفعالهم أنهم أهل الأدب والفضل والكمال وأنهم على قدم راسخين في فعل الخير وصالح الأعمال ويحسب أنهم مهتدون لكن لو اطلع على قلوبهم وجدها أسودا من الليل الحالك البهيم مملوئة من الغش والحقد والحسد والبغضاء والشر وكل فعل ذميم منطبئة على إثار الفتن بين الأفراد والجماعات وبين الآخ وصديقه الحميم في قلوبهم مرضا فزادهم الله ما رادا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون فلقاك الرجل منهم بوجه باسيم ضاحك وقلبه اسود كالون الغراب يجلس عندك جليس الصديق ويسير معك كاخلص رفيق وهذه احباب إن علم عنك حسنة اخفاها وإن رأى منك سيئة نشرها وأذعها وأدا بالإصحاب وإذا قيل لهم لا تفسدوا في لضي قالوا إنما نحن مصلحون وإذا استشرهم إنسان في إمرين من أموره في تنفيذه أو تأخيره أشاروا إليه بضد مصلحته والمضي فيما يؤول الأمر إلى تدميره لتكون الحجة عليه لا له ويؤتي ذلك إلى تغريمه أو توهينه أو تحقيره وقصدهم من ذلك إهانته وإذلاله ظلما وعدوانا والله أليم بما يعملون وإذا قام مصيح ليصلح ما بالمتخاصمين فيما تشجروا هؤلاء بض... قاموا هؤلاء بضطه ليصدوا ويصرفوه عن ذلك إذا قدروا ويحاولون إذلال المتخاصمين في إضرارهم دبروا ولم يعبأوا بقوله تعالى وستردون إلى آل من غبي الشهادة بما كنتم تعملون يتفكهون في المجالس بحسد زيدين وانتقاد على عمر ويقطعون نهارهم باعتراض على خالد وذم في بكر ويسمعون ويسعون بين بعضهم بالأذى والفساد ويتعاملون بالغش والخيانة والغضر وإذا نادثوا إلى الصلاة تخذوها هزؤ ولا ذلك بأنكم لا يعقلون أيها المسلم الكريم كيف يمكر وكيف يؤمن رجله يستعمل الغيش ويريد نعم نعم السلم نعمة أخيه ويخون ويغضر بأي وجهين يلقى الله سبحانه وتعالى عبد جبيلا على إيقاظ الفتن ويهتك الأراض ويبخر من غير حياء ولا خوف من الله عز وجل والله عليم بما يفعلون فاتقوا الله عباد الله وهجوروا ما أنتم فيه من تخصير وانهجوا منهج الشرع القويم وأروا الله الخير من ولا تتبعوا خطوات الشيطان الرجيم وزينوا بأنواع قاعة أعضاءكم وجوارحكم إنه بما يعملون عاليم والتقوي منصر جعون فيه إلى الله ثم تفاكل ما كسبت وهم لا يظمون في الحديث الشريف عن أبي هريرات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تدبروا ولا يابعبعضكم على بعبعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحكره ولا يخذله التقوى هاهنا ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دامه وماله وعرضه رواه مسلم وعن أناسم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لفسه متفق عليه وعن عبد الله بن عمر ابن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر منهجر مناه الله عنه متفق عليه نفعل الله وإياكم بالقرآن المؤمن وبحديث سيدي الأولين والآخرين أقول كل هذا وصدق الله العظيم لكم ولكم المسلمين الحمد لله الحمد لله كما يجب علينا من حمده وتعظيمه ونشكره سبحانه وتعالى على إحسانه وإنعامه وتكريمه ونعوذ به من شرور إنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتهيمه وشد لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وأولوهيته وأسمائه وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليما وشدنا سيدنا ومولانا محمد أبده ورسوله المخصوص من الرب بكمال قربه وتقديمه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعه فإن طاعته أقوم وأقوى وتزودوا فإن خرزادي تقوى وحضروا اسباب صخاط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى معلمون ناصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وعالكم بالجماعة فإن ياض الله مع جماعة ومن شذا, شذا في النار واعلموا أنكم غادا بين يدي الله مقوفون وبعمالكم مجزيون وعن أفعالكم محاسبون وعلى طفرطكم نادمون وسعلموا الذين ظلموا أي من قلبهم قلبون فمعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بإمرين بدأ فيه بنفسه وسن فيه بملائكة قدسه وثلث بالمؤمن من جنه وإنسه قال تعالى والمزقاء آلما إن الله وملائكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوها ليوا سلموا سليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمدي في الملائل على لا من الليق اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأمواز إنك سميع قريب مجيب الدعوة رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أنت сознرم مننا يا رب العالمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم صح شباب المسلمين اللهم جعلوا خيرا خلاف لخير سلاف بفضلك يا رحم الراحمين اللهم اهدينا في من هديس وعافينا فيه من عفايس وتولنا فيه من توليس وباركنا فيه من عطيس وقنا وصرف عنا شر ما قضيس إنك تخضي ولا يخضى عليك إنه لا يذل من وليس ولا يعز من عديس تبارك تاربنا وتعاليس اللهم ينسك عفو العافية والمعافات في الدين والدنيا والآخرة اللهم ما احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من كيد الجن والعذاب الاخره اللهم يا لطيف سلك اللطفه فيما جرى في المقادير اللهم يا لطيف سلك اللطفه فيما في المقادير اللهم يا لطيف سلك في المقادير اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا واشفع فينا خيارنا واعتق من النار خابنا وإستلقرات إسبابنا واهذي بخلاقنا واغفر لنا والإخوان الذين سبقنا بالإيمان ولا جعل في قلوبنا غل للذين آمنوا أربانا إنك رأوف الرحيم اللهم صحولة أمور المسلمين اللهم صحولة أمور المسلمين اللهم صحولة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعلوا إليتها في المحافك والتقاك وكتبان الله يغفر لك يا ارحم وصلى الله على البشر النذير والاه وصحبه وسلم سليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اخواني الكرام كلمه ثانيه حديث زوج ولاه تاع الجمعات كنقول الانسان اللي راه في المجلس في المسجد ما ينوضش ينفل حتى الاذن المؤذن ما بقاش يش في الايام الاخرى الظوهر والعصر من السنن هذه ما تسمىش سنه هذه تسمى بدعه عند الملك لا تجوز ابدا ما تجوز نهائيا ولكن يا اخواني الانسان الا دخل حتى لا دخل معروف للمسجد دخل ينجم يدير لا لا حرج لأن هذه مذاهب الأخرين ولكن الإنسان قلسنا في المسجد حتى الذين مؤذين إنه ضين هذه يا إخوانين لا شيء لحال الإنسان يأتي إلى المسجد لكي يدير حسنا لا يأتي لكي يدير سيئة هذه لا يجوز قال من مصر الحصار فأقل لغا ومن لغا فلا جمعات كسمعت أحد ميران وتكرام الله يهدين لكم تأخذ الله يصلح الجامع الله يفضل الجامع الله يتبع لكم جامعا ومسلم